بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزلا مما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 الله لا اله الا الله وله الاسماء الحسن، وهل أتاك حديث موسى إذ رأنا النار؟ فقال لأهلهم كثؤ، إني أنست النار لعلي أبيكم، لعلي أبيكم منها بقبس أو أجد على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 فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدًا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرًا فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيره الغولان واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضا امن غير سوء ان ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى قال رب بِشْ رَحْ لِصَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحُلَّ الْعُقْدَةَ مِن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي وَجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّن أَهْلِي هَارُونَ أَخِي شَدَّدَ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْ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 أمي كما يوحى أن قضي فيه في التابوت فقضي فيه في اليم فاليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدولا وألقيت عليك محبتهم. مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلك على مني؟ فَلَوْ فَرَجْنَاكَ إِلَاءُ مِنْكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَوَفَّتْنَاكَ فُتُونَ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مدينة ثُمَّ جئ على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي إذ هب أنت وأخوك ولا تني في ذكري إذهبا إلى في العون طغى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 نِعْمَ رَكْمًا أَسْمَعُ وَأَرَى فَأْتِ يَا نا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآيه من ربك والسلام على من اتبعوا الهدى اننا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى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 rekaya Musa falana يَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَجَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوءًا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَيُّ حَشْرٍ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى لا فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى وإلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحّتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم سر قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا, ويذهبا بطريقتكم المثلا فاجمعوا كيدكم ثم ثُمَّ ضُفَّ وَقَد أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أن تُلْقِيَ وَإِمَّا أن نَكُونَ أَوَّلَ من أَلْقَى قَالَ بَلْ ألقوا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 إنما صنعوا كيد ساحد ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال امنتم له قبل أن اذن لكم إنه لك بِأَيِّ رُكْمٍ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا وَلَتَعْلَمُنَّ نَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا أَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّ ما تقضى هذه الحياة الدنيا؟ إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إن نَهْوَى مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْيَى وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكين ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقاً فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَائِفَةً مِنْهُمْ وَطَارُوا بِهِمْ فِي الْبَحْرِ يَبْسُطُ لَهُمْ كَفَّهُ وَلَا تَخَافُ دَرَكُهُمْ وَلَا تَخْشَى فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ما غش يهب وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من ردهكم ووعدناكم ووعدناكم قُرِئَ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُم وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِن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 قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ فَرَجْعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا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 ولكننا حملنا أرزارا من زينة القوم فقذفناها, فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا وَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي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 اتبعوني وأطيعوا أمدي قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تَ تت... تبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تاخذ باللحيتي ولا برأسي إني خشيت ان تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامر؟ قال بصرت بما لم يبصروه فيه فقبض قبضة من أثر الرسول Fana batu ha wa kathalika sawolat li nafsi Qala fadhab fa inna laka fil hayati an taqoola la misasa wa inna laka ma'u'da Wa inna laka ظلت عليه عاكفا لنحدقنه ثم لنصفنه في اليم من أصف إنما الله الذي لا no sin, هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من so ما قد سبق وقد the natives, that have من أعرض عنه فإنّه يحمل يوم القيامة وزرا. You're living for Him for 1 hours a day. It's Wochenende Day Esk情況 8 �nt imm시에 Annabelle Mirajị on a plate. That you try Undejugh between إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بثم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا فيذرها قاع صف صف لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يوم إذ لا تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما تِلْكَ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ غِلْمًا وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ غُلْمًا وَلَا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 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يُقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ Qulna li'l malaike tis judu li'adama fasa jadu illa iblis abaa faqulna ya adam inna hada adu laka walizawjika fala فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنا فوسوس تطمئ إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى فاكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وعصى ادم ربه فغوى ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى قَالَ بِقَوْمِهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنَّْهُ هُدًى فَمَنْ تبع هدا يا فلا يضل فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتت كآياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم نا قَبْلَهُمْ مِنْ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَى وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ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 عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم لنفتنهم فيه ورزق بك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوا وقالوا لو لا يأتينا بأيتم من ربه أو بجنت ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتتبع